الظالمين <تصفيق> آمين أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون أم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 أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم بها تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون فمن أظلم ممن بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية ملكة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 فَنَخُذُ لَهُمْ بِزَرْعٍ تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَأْمَنُ فأعرض عنه وانتظر إنهم منتظرون